معهم رحمة شركه الهدى شركه دعويه غ ا ض ر ب به و ل ا ت ح مضمون ج د ا ه صافرا ن ع م ا ل ع ب د إنه أواب واذكر عبادنا إ ب ر ا ه ي م و إ س ح ا ق ويعقوب اولي الايدي و ا ل أ ب ص ا ر إ ن ا اخلصناهم بخالصه ذ ك ر الدار و إ ن ه م عندنا لمن المصطفين ا ل أ ف ي ا ر موسوعه ا ل إ د ر ي س و ي ل ك ف ل و ك ل م الاسلاميه اسماعيل وابراهيم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين متكئين فيها يدعون فيها, يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا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 موسوعه ا النابلسي فبئسا للعلوم ا ل ا هذا, هذا, حميم وآخر من أزواج. هذا فوج مقتحم معكم ل ا م ر ح ب ب ه م إ ن ه م ص ا ل و ا ه النابلسي للعلوم أ ن ا قدمتموه ل ا س ل ا م مرحبا بكم أنتم لنا م و س و ع ن النابلسي هذا فزده ذ ا ع ا للعلوم ا ل ا ا ل ا كنا ن م ي ه الأشرار ا أ ت خ ذ ن ه م سخريا أم ز ا س ت ع ن ه م ا ل أ ب ص ا ر إن ذ للعلوم ك ح ق ت ا ل ن ا ر ق ل إ ن م ا شركه الهدى ش ر ك و دعويه غير ب ح ي ه م ا ت مضمون اجتماعي موسوعه ن ا ل ن ا ب ل ذ ي للعلوم ا ل ا ئ ل ا م ي ه